اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نسألك عيشة نقيه وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته